وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به ولا الرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتاما اموالهم ولا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تاكلوا اموالهم الى اموالكم انه كان حوبا كبيرا وان خفتم اللاتقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده لو ما ملكت ايمانكم ذلك ادنى ان لا تعولوا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 ولا توسفها اموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابطر اليتامى حتى إذا بلغنك النكاح فإنى نستم منهم رشدا فادفعوا إليهم, فادفعوا إليهم أموالهم ولا تاكلوها إسرافا وبدارنا يكبروا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 لِالرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَلَقَرَبُونَ وَلِلْنِسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَلَقَرَبُونَ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 وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حضل فيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك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 فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تدرون ويطرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولدت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 Rakun waktu, fakul lwa hid, minhum asudu, fainkanu, أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم تلك حدود الله وَمَن يُطِع اللَّه وَرَسُولهُ نُدَخِّلَهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا لَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوزُ الْعَظِيمُ Wahai yang bersilah, dan Rasulnya, dan yang menghendaki hukum-hukumnya, hendaklah dia masuk ke dalam neraka selamanya di dalamnya, dan dia akan فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا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 إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبتلان حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبتلان ولا الذين يموتون وهم كفاف أولئك اعتدنا لهم عذاباً ليما يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن ياتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعساءً تكره شيء أو يجعل الله فيه خيرا كافرا وإن رت مستبدا زوجا كان زوجا واتيتم إحداهن قطرا فلا تخذ منه شيئا أتاخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تاخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح اباءكم من النساء الا ما قد سلف انه كان فاحشة ومقت وساء أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات لخ وبنات لخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة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 وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنَ الصَّلَاةِ بِكُمْ وَأَن تَجْمَعُ بَيْنَ لُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إلا ما ملكة يمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٌ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةٌ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلَنًا يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَ تَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ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 Faidah apsina fa inetina bifaishatin faalihin nisf ma'ala almuhsanat min alghab. Zalik liman khshyal anat min kum wa antasbirlu khairul l-kum. Wallahu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 Yurid Allah أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا Ya أيها الذين آمنوا لا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل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 وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا وَلِكُلٍ جعلنا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فآتوهم نَصِيبَهُمْ Inna Allaha kan على كل شيء شهيدا الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعضه وبما أنفقوا من اموالهم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 إن الله كان عليما خبيرا واعبد الله ولا تشركوا به شيئا أو بالوالدين إحسان و بذِل قربى واليتامى والمساكين والجارذ القربى والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكة ايمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا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 ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضاء أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط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 Min al-lathīn hādū yḥarfūn al-kalim am mawāḍīhi, wa yāqūlūn sāmīnā wa ʿṣaynā wa s-maghīr musmāyūn wa rā'na Walauan Nuhum, kau S. M. Naa wa A. T. Naa wa S. M. A. A. N. Z. R. Naa laka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 Ahda min al-ladzina amanu sabila, ulai k al-ladzina la'nahum Allah, wa mai al-'lanillahu falan tajda lahul nasira, am lahul nasib min أَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ والحكمة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 مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا وَلِيْلًا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ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 منو بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما أنزل من قبلك يريدون أي تحكموا إلى الطغوت وقد مروا أي يكفرو به.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 Acbat hum muci btem bma qddmet idhim thm mjaau k yhlfun bil lah thm mjaau k yhlfun توفيقا اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم وعظهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا وما مُصَلَّم الرَّسُولِ لَا يُطَاعُ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرَ اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ وَأَسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوْ جَدُوا اللَّهَ تَوَابًا رَحِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُ كَفِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُ فِي أَنفُسِهِمْ حَرْجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا ولو اننا كتبنا عليهم ان أنفسكم انفسكم اخرجوا من دياركم او من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم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 وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِئِينَ وَالصِّدِّيقِينَ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 يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا وانفروا جميعا وان منكم لمن لا يبطئ ان فانصابتكم مصيبه قال قد انعم الله علي اذ لمكم معهم شهيدا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 فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلَهُ يَظْلِبَ فَسَوْفَ نُوْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا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 وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متى عد الدنيا قليل ولا خلة خير لمن اتقى ولا تظلم نفتي أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيده وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك Qul kullum min al-Dilaa, fimalihaa ulail Qaum la yakadun yafquhun haditha. Ma al-cabak min hasanat, fmin Allah, اصابك من سيئه فمن نفسك وارسلناك للناس رسولا وكف بالله شهيدا من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى فما ارسلناك عليهم حفيضا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيّة طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً افلا يتدبرون القران ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا واذا جاءهم امر من الامر او الخوف اذاعوا به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 Inna Allah kan ala kul shay'in hasibah Allah la ilaha illa huwala yajmah anna ila yawm al-qiyamah la rayb fiih Womna asdak min Allah haditha.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 Ila الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلقهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا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 أيديهم فاخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمننا يقتل مؤمنا إلا خطأا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 يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى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 إن الذين توفاهم الملائكة ظالمين أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا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 وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ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 Wahai yang mengumpulkan, fikirlah tentang orang yang mengumpulkan. Dia akan mendapatkan apa yang dia kumpulkan. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Wahai yang فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أن وسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيمًا. Tak ada yang baik di antara mereka kecuali mereka yang berbuat dengan kejujuran dan ketetapan dan keadilan di antara manusia, dan mereka yang melakukan itu adalah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 Allah لا يُغفر أي يُشرك به ويُغفر ما دون ذلك لمن يشاء وَمَن يُشْرِك بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالاً بَعيداً إِنَّ يَدْعُونَ مِنْ دونِهِ يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لا من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضللنهم ولا أمني ولا أمرنهم فلا يبتكن آذان لنعم فَلَيُبَدَّلَنَّ مَا آذَنَ لَنَعامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا mereka الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا Allah مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيصًا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 ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوء يجزبه ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَنْفَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُضْلَمُونَ نَقِيرًا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 وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَ النِّسَاءِ اللَّاتِ لَا تُوتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ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 وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا وِعْرَاضًا فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَصَّالَحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ لَنْفُسُ الشُّحْ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 وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ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 Ayah yang aman akan kuat dengan kejujuran sebagai saksi Allah. Walau atas diri kamu, walau إيَكُن غنياً أو فقيراً فَاللَّهُ أَوَّلَ بِهِمَا فَلا تَتَّبِعُ الْهَوَى أَن تَعْدِلُ وَإِن تَلْوُ أَوْ تُعْرِضُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراً يَا الَّذِينَ <سؤال> آمَنُوا آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ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 إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا ثُمَّ زَدَادُوا كُفْرًا لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَظْفِرَ لَهُمْ لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَظْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ سَبِيلًا Bajr al-Mu-Nafiqin bianna l-hom-A'b-Nali-ma' Al-Lathina yattakidun al-Kafirin auliyah min dungi al-Mu-Minin Ayabtahun al iz fa-Inn al-Iz-Za lillahi jamee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 Inna al-munaafikin yuqadih'un Allah, wa huwa qadih'uhum Wa iza qamu ila al-salata qamu kusaa la yurauun annaas Wa la yadhkurun Allah illa qaliila Una adalah orang tidak mindenggara Mengapa yang tidak serang Mengapa yang tidak pernah bertukas Isatat- Son-M интерес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 Wasaup yutillahul Muminin ajaran agung. Ma yang lakukan Allah dengan kalian, jika kalian berterima kasih dan beriman, dan Allah adalah Sang Pemilik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 Inna al-lazhin yekforun bil-lahi wa rusulihi وyuridun an yufarqu bayna Allah wa rusulihi وyakoolu n-numinu bibakad N-numinu bibakad N-numinu bibakad n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 أولئك سوف نوتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما Yasaluk ahlu al Kitab, amtun nizal عليهم kitab amin al Samae. Fadu sasal Musa akbar min zalik. Fadu sasal Musa akbar min Aren Allah jahre, fakahat humu sa'iqatu bzdlimim, thumma takahul al'ijla min b'ad ma jatuhum albiyina, fagfuna an zalik, wa atina Musa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 فَبِمَا نَقُضِهِمْ مِيْفَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمْ لَنْبِآءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وقولهم, وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا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 tetapi mereka mempercayai dengan mengenai dan mempercayai yang mempercayai dengan apa yang mempercayai dan mempercayai dengan apa yang mempercayai قبلك والمؤمنين الصلاة والموتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولائك سنوّتهم أجرا عظيما إن أوحينا Kemana akuhina? Ila Nuh, Ila Nuh, dan Nabiin min baghih, ما عيل وإسحاق ويعقوب ولسباط ويعقوب ولسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وأتينا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم علي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 Inna al-lazhin kafaruhu wa zolamu Lem yakin Allah liyaghfirah laluhum Wala liyahdiyahum tariqa Ila tariqa jahennemah khalidin fiha abada Wakan thalik ala يا ايها الناس قد جاكم الرسول بالحق من ربكم فامنوا خيرا لكم وان تكفروا فان لله ما في السماوات والارض وكان الله عليما حكيما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 لَن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلِلْمَلائِكَةِ الْمُقَرَّبُونَ وَمَن يَسْتَنكِفْ عَن عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ فَسَيَحْشُرُهُ إِلَيْهِ جَمِيعًا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 ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم قد جاءكم بُرْهَانٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْهُ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمُ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنْ اِمْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدَ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكْ وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت أثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حضل فيين يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ